بداخل جنة الحياة وأذكر طريقة أخرى نستطيع عن طريقها أن ندخل إلى جنة الحياة وأن نعيش الحياة الطيبة أتدرون ما هي إخواني وأخواتي أن نجانب الهواء أعاذنا الله وإياكم من الهواء فإن الإنسان إذا تحكم في نفسه ونهاها عن الهواء فإن المصير إلى الجنة وإذا تحكمت فيه نفسه فإن المصير عياذا بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله حينما جعل الله سبحانه وتعالى النفس أمارة في القرآن الكريم قال إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وحينما تحكم الإنسان في نفسه قال رب العالمين وأما من خاف ما قام ربه خاف الوقفة بين يدي ربه جل جلاله وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس هو الذي يتحكم في نفسه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نريد أن نتحكم في أنفسنا وألا تسوقنا أنفس أنفسنا إنما نسوق نحن أنفسنا نسوقها إلى جنات ونهر بإذن ربنا سبحانه وتعالى عند ملك مقتدر علينا أن نجانب الهوى ما أعظم أن يبتعد الإنسان عن هوى النفس إلى مرضات ربه جل جلاله فلو صنع ذلك دخل جنة الحياة وشعر بلذة الإيمان تأملوا معي يوسف عليه السلام شاب وفتي وجميل وقوي يربى في بيت وهذا البيت فيه امرأة متزوجة لكنها في غاية الجمال ماذا صنعت امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام لاحظوا اخواني واخواتي ان المرأة جميلة وان المرأة هي التي غلقت الأبواب بنفسها وأن المرأة تهيأت واستعدت له وأن المرأة هي سيدته فلها أمر عليه وأن المرأة لم يشك فيها وأن المرأة هي الطالبة ولاحظوا يوسف عليه السلام شاد وقوي في ريعان الشباب ويغلق عليه الباب وفي غير بلده وفي غير وطنه وبعيد عن أهله وحينما طلبت المرأة منه صنع الفاحشة ما كان من يوسف عليه السلام إلا أن يعلمنا درسا كيف نجانب الهوى وكيف نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى فحينما قالت له ما قالت قال معاذ الله ما معنى كلمة معاذ الله ألجأ إلى الله وأتحصن بالله قالت معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي أحسن إليّ وأحسن إليّ ورباني وجعلني في بيتي والرب هنا بمعنى زوجها بمعنى سيدي إنه ربي أحسن مثواء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يحسن إلي الرجل وأنا أخونه في بيته إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لجوء إلى الله واعتراف بالفضل والعلم بأن الظالم لن يفلح أبدا إنه لا يفلح الظالمون كيف نتعلم إخواني أن نجانب الهوى ندعو النفس الأمارة بالسوء أن يتناول الإنسان طعاما محرما أو أن يشرب مخدرات أو أن يتعامل بالربا أو أن يأخذ رشوة أو أن يقع في زنا أو أن يسلب أموالا بغير حق أو أن يقتل نفسا أو أن يتعدى على شخص ما أو أن كيف نبتعد عن الهوى كيف نجانب الهوى؟ الهوى ما ذكر في القرآن الكريم إلا وهو مزوم. ألم تقرأ قول رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أفرأيتَ أفرأيتَ يا محمد صلى الله عليه وسلم وأيها المخاطب بالقرآن أفرأيت من اتخذ إلهاه هوى؟ لأنهم يأخذون أوامرهم من الهوى إذا أمر الهوى امتثلوا وإذا نهى الهوى انتهوا وإذا حد الهوى وقفوا عند الحدود وكأن الهوى إلها من دون الله يعبد أفرأيت من اتخذ إلهه هوى هو وأب الله الله على عد وختم على سمعه وبصره يا الله الهوى رجل مشهور بالصلاح يسمى الربيع بن خسين رحمه الله تعالى يشهر بالصلاح ويشهر أنه كثيرا ما كان يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى حتى في يوم من الأيام دخلت عليه ابنته وقد اشتد بكاه فقالت ما لك يا أبتي تبكي هذا البكاء المر والله يا أبتي لو قتلت نفسا يعني لو كنت يا أبي قتلت نفسا لو قتلت نفسا وأتينا إليك بأوليائه يعني أولياء المقتول ورأوا حالتك يعني في شدة البكاء لعفوا عنك لكم أن تتخيلوا كيف كان يبكي هل قتلت يا أبي نفسا فقال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى نعم قتلت نفسا فقالت بنته ومن قتلت يا أبي قال قتلت نفسي يا بنيتي جعلتها تعصي ربح كيف كان يفهمون كيف كانوا يفهمون هذا الرجل جانب الهوى جانب الهوى امرأة جميلة تعيش في عصره وتجملت لزوجها وكأنها فلقة قمر وتقول لزوجها هل ترى او تظن أن هناك من يرى هذا الجمال يعني جمالها من يرى هذا الجمال ولا يفتن به فقال, الربيع بن فقال هذا الرجل نعم هناك من يراك ولا يفتن بك فقالت زوجته في غضب من هذا الذي يرى جمالي ولا يفتن بي فقال زوجها الربيع بن خسيم إنه رجل صالح فقالت المرأة لزوجها وهل تأذن لي أن أثن الربيع؟ فوافق الرجل. بئسة المرأة وبئس الرجل. هل تأذن لي أن أثن الرجل؟ تكون سببا في فتنته؟ فقال نعم. فانطلقت المرأة تريد الربيع بن خُثيم. ودعته إلى البيت وكأنها تدعي أنها تريد في شيء ولما دخل انكشفت عليه وحينما رآها أبعد وجهها، وقالت له انظر إلي وإلى كذا وإلى كذا ويقول الربيع بن خسيم يا أمط الله إذا نزل بك ملك الموت الآن هل تودين أني أفعل أني كنت فعلت معك هذه الفعلة قالت المرأة لا قال يا أمة الله إذا حشر الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين وجمع الناس في صعيد واحد ووقف كل واحد بين يدي ربه يحاسب هل تودين أن يكون في صحيفتك أني أفعل معك هذا؟ فقالت المرأة لان قال يا أمت الله إذا وقفت بين يدي الله أتوديل أن تحاسبي على هذا وظل يذكرها بالموت والقبر والوقفة بين يدي الله فبكت المرأة وتابت إلى ربها وعادت المرأة إلى بيت زوجها قائعة تائبة تابت عما صنعت فكان زوجها يقول لقد أفسد الربيع ابن خثيم علي زوجتي ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن انظروا للربيع كيف جانب الهوى تريد أن تشعر بلذة الإيمان تبقى أمانك اللقم الحرام وما تقول ابتعد عن الحرام أخت تريدين لذة الإيمان أوه. استغني عن التبرك استغني عن الغناء استغنى عن الحرام من استغنى عن الحرام من أجل الله أبدله الله متعة أفضل من متعة الحرام إن كان فيها متعة فيها سعادة وطمأنمة بخلاف الثواب والأجر العظيم عند الله رضوان ربي مبتخايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي وهل ضيع الكثير في أيامنا إلا الهوى يا بالله الله سبحانه وتعالى والله العظيم كان هناك يا إخواني من أمامه أن يترخض وبالرغم من ذلك يرى أن لا يأخذ بالراحة لنفسه ولا بالرخص لنفسه الإمام أحمد ابن حنبل ولكم أن تتأملوا وتتعجبوا المأمون في كانت كانت عصيمة يعني عظيمة المأمون فتنة عظيمة والمعتزل بجواره ووضعوا في عقله أن القرآن مخلوق وبدأ يجمع الناس القرآن مخلوق والناس تتكلم والمعتزل يتكلمون حتى أطاع المأمون كلام هؤلاء الناس لبرجت أنه كان يفتن على الكلمة ويحبس على الكلمة وآتى بمجموعة من العلماء عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين ومجموعة من العلماء ولهؤلاء المجموعة وروا أمامه القرآن مخلوق كانوا يقولون الزبور والقرآن والإنجيل والتوراة مخلوقات ويقصدون أصابعهم توريح حتى يبتعدوا عن هذه الفتنة إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جانب راحة النفس وأخذ بالعزيمة ووقف وأظهر دين الله سبحانه وتعالى أظهر كلمة الحق القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأرسل المأمون رسالة إلى الإمام أحمد أن ائتني وكان الإمام أحمد يقول القرآن كلام الله وعالم آخر يسمى بمحمد بن نوح فأرسل المأمون لمحمد بن نوح وإلى أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله فقال محمد بن نوح لأحمد بن حنبل يا أحمد ماذا ستقول إن سألك المأمون قال يا محمد سأقول القرآن كلام الله فقال محمد بن نوح وأنا سأقول القرآن كلام الله انظر للسبات ومجانبة الترخص ترخص كل العلماء وقالوا له بهذه العبارة من الذي يظهر كلمة الحق ومن الذي يقول كلمة الحق لذلك يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى إن الله حفظ هذا الدين باثنين بأبي بكر في وقت الردة وبأحمد بن حنبل في وقت المحنة فدعا أحمد بن حنبل مع محمد بن نوح اللهم لا تجمع بيننا وبين المأمون بأ الله سبحانه وتعالى فمرض محمد بن نوح في الطريق ومات في الطريق ولم يلقى المأمون مات على الثبات والإمام أحمد بن حمد رحمه الله تعالى أول ما دخل إلى بلد المأمون مات المأمون يا الله ويأتي من بعدها ويأتي المعتصم أيضا ويستن الإمام القرآن مخلوق يقول القرآن كلام الله ائتوني بآية ائتوني بحديث سبحان الله يا إخواني الإنسان حينما يثبت ويجانب الهوى ويبتعد عن عن راحة النفس وعن رغبات النفس التي ربما تدخله للمحرمات والبعد عن رب الأرض ويضطرد من جنة الحياة ولا يعيش حياة الحياة ولا يذوق طعم الإيمان الإمام أحمد يا سلام يا الله دخل وكان هناك جلاد كان هناك جلاد عند المأمون جعفي من الجعفة من أخذ منه جلدة واحدة أسقطه مغشيا على الأرض وحكم على الإمام أحمد بقرابة أربعين جلدة تخيلوا أربعين جلدة على الإمام أحمد وينضرب الإمام حتى انبجس الدم من ظهر الإمام وأغشي عليه فحينما يفيق يقول القرآن كلام الله كيف تحكموا في أنفسهم يا الله ممكن حد الآن أو ممكن لأحد الآن يقول كان لما محمد قدامه رخصة لماذا لم يترخص هؤلاء يا إخواني لم يكونوا يشعرون بألام النفس بألام البدن بألام الجسد لأن الروح كانت تعيش مع الله، كانت تشعر بلذة الإيمان. الإمام أحمد يركبه على فرس ويجعل الحديد في يديه وفي رجليه ويضرب الفرس حتى يسقط تحت أرجل الفرس والحديد وهو مكبل. فحينما يهوي بدنه وسيسقط على الأرض يقول يا حفيظ احفظني فيرد مرة أخرى ويستوي على الفرس وحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى. ويحبس الإمام أحمد ما يقرب من ثمانية وعشرين شهرا يعني سنتين وأربعة أشهر صام الإمام أحمد كل الأيام إلا في العيد. رحمة الله على الإمام أحمد وحينما ركب وعاد إلى بيته حينما عاد إلى بيته حينما أراد أن ينزل من على الفرس ما تحملته قدما فسقط على الأرض فحينما أتى المتوكل أرسل إليه بهدايا يريد أن يعوضه فلما نظر الأموال أهي حبيبة للنفس وإنه لحب الخير لشديد حب المال لشديد وتحبون المال حبا جمت ماذا صنع أحمد رحمه الله نظر لهذه الأموال وقال لمن أتى من عند الخليفة ارجع بهذه الأموال له وقل له إن أحمد يخشى من فتنة النعمة أكثر من فتنة المحنة يخشى للمال المال يعظ ورجع مرة أخرى وأرجع هذا المال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عاش حزيز مجانب الهوى ولا نزكي على الله أحده أتذكر يا أخواني له موقفا سبحانك يا رب يعني الواحد منا الآن أحيانا يعني إلا من عاصم رب العالمين يرى نفسه والناس كيف حالك يا شيخ فلان وكذا وكذا ويحب تعظيم الناس له وتقدير الناس له سبحان الله الإمام أحمد كان يعمل بنفسه وبيده وكان لا ينظر إلى حظوظ النفس ولا يتبع هوى النفس في يوم من الأيام يحمل شيئا على كتفه ورآه بعض التجار فأغلق دكانه وجرى على الإمام وأراد أن يحمل منه فرفض الإمام أحمد رحمه الله أن يحمل الناس منه وقال إن لم تتركوني والله لأذهبن إلى مكان لا تعلمون أين أنا ما كان يسير بفخر وتكبر ويريد هو النفس أن يكون له وابعا بين الناس المهم أنا من عند الله أنا من عند الله مجانبة الهوى يا إخواني وأخواتي مجانبة الهوى احذروا من الهوى قام رجل يثني على الإمام أحمد ويقول معنا إمام أهل السنة فقال الإمام أحمد رحمه رحمه الله إني أبغضك في الله لا يريد مثل هذه الكلمات وصلت إلى بغض الإمام أحمد رحمه الله حينما مرض في نهاية حياته والناس يعني وزراء وفقراء وكبار وصغار يقفون أرادوا أن يدخلوا عليه قال أدخلوا علي الصبيان أولا فدخلوا فدعا الله لهم ثم قال أدخلوا الفقراء فدخل الفقراء ثم أدخل الكبار وهو قال للفقراء لما دخلوا إخواني يا الله والله هذه الكلمة تحفظ قال إخواني طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله الواحد أحد كل أي أكل في الدنيا وشرب أي شرب المهم أن يرضى الله عنك المهم أن يرضى الله عنك طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله الواحد أحد لما مات الإمام أحمد ظل الناس يتوضؤون وينتظر بعضهم بعضا من وقت الضحى إلى قربة العصر حضر جنازة الإمام أحمد ما يقرب من مليون ألف نفس يا الله نجانب الهوى حتى ندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة مع العلماء وبسير العلماء والصالحين والاقتداء بهم وبمجانبة الهوى ندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغايا وجنتي ربي أن تفرج كربتي